what you want أن أرسل معنا بني فجمع السحرة لمن القا I love you لا أقطع عن وكلا إن معي ربي سيأتي وجعل لي لسان صدق